بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لا نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين ثلاثا اطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولوقاهم نظرة وسورا وجزاهم بما صبروا جنة وحنيرا تكئين فيها على الأرى لا يرون فيها شمسا ولا زمهريا وجانية عليهم ظلالها وذلل قطوفها تليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت طواريا تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تماس سلسبيلا ويطوف عليهم بالدالون مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أسامر من فضطة وسطاهم ربهم شرابا قبورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سحيكم مشكورا إنا نحن نزلنا عليك القرآن فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا فالكر اسم ربك أخرجا وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء تَدَاوَى يَدْعُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمَهُ نَحْنُ خَلَقْنَاهُمْ وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلا إِنَّ هذه تَذْكِرَةٌ فَمَن شاء. أخذ إلى رب به وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته. والوالمين أعد لهم عذابا أليماً